فَإِذَا نُقِرَ فِنَاقُورَ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُوُدٌ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَحَّتُ لَهُ التَّمِيدَ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ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 إن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة